I don't know.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 فيقول الله تبارك وتعالى ولقد رسلنا موسى بآياتنا أنخرج, أنخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال ابن عباس رضي الله عنهما أيام الله نعمه وأيديه وقال غيره ببلائه ونعمائه وإن من أيام الله تعالى التي ينبغي ينبغي تذكرها وتذكير الناس بها وأن تقبل النفوس والقلوب اليها وان تقبل النفوس والقلوب اليها شهر كريم شهر كريم وضيف عظيم انه شهر رمضان شهر الصيام وموسم العباده والقيام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقبل شهر رمضان بشر اصحابه فقد روى الامام النسائي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 أبواب الجنة ستفتح بإذن الله بعد ساعات قليلة فيقام سوقها وتتزين حورها وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسر ومن المناسب عباد الله في مثل هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإياكم بوصايا لعلها تشهد هممنا إلى فعل الصالحات واغتنام مواسم الطاعات فالوصية الأولى عباد الله شكر الله تبارك وتعالى وهو القائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أن نشكر الله تعالى الذي وفقنا لبلغ هذا الشهر شهر الصبر شهر الطاعة والشكر شهر الإنابة والذكر فكم من قلوب اشتاقت وحنت للقاء هذا الشهر فانقطع بها القدر وزال عنها الأثر صاروا اليوم في القبور وما عاد من أهل هذه الدنيا لقد أراد الله تعالى لك أيها العبد أن تكون هذه السنة ممن يزدادون تقربا منه تعالى بصوم شهر رمضان وقيام ليله ولو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا صلاة ركعتين كما روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر فقالوا فناء فلان فقال ركعتان فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم فإذا كان هذا حال ركعتين فقط فكيف بأيام نهارها صيام نهارها صيام وليلها قيام نهارها ذكر وخضوع وليلها تهجد وخشوع لذلك كان الصحابة والتابعون يسألون الله تعالى وصوله وبلوغه ثم تذكر إخوانك وقد أصيبوا بالأوجاع والأسخام والأمراض والآلام تراهم على الأسرة حال المرض بينهم وبين الصيام وحال الوجع بينهم وبين القيام ثم انظر إلى جسدك وأنت تتقلب في نعم الله عليك فتذكر يا من أدركت هذا الشهر أنك في نعمة من الله إليك أسداها ومنته منه عليك اولىها فالهجب لسان الحال والمقال شاكرا للعزيز الجبار عند اذ ترى ان الله قد اذنك بالمزيد فقال جل وعلا واذ تاذن ربكم لا ان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد الوصيه الثانيه عباد الله تعرضوا إلى نفحات الله تعالى وقد أُثر عن السلف قولهم إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا هداية لا ضلال بعدها ورشد لا غي بعده وعمل لا انقطاع من عنه فكم دخله من بعيد فقربه الله وكم دخله من مسيء فتاب الله عليه وكم دخله من محرم من محروم فأعطاه الله وكم دخله من طريد فآواه الله كم دخله من فقير فآغناه الله شهر وأي شهر ومن أراد أن, تمس أن تمسه مثل هذه النفحات فعليه أن يعزم على العمل الصالح والبعد عن كل عمل طالح فإذا وضعت قدمك على عتبة هذا الشهر فعقد النية والعزل على أن تكون من السابقين فما نوى ذلك أحد إلا وفقه الله وتخيل, وتخيل ولعله الواقع أنه آخر شهر في حياتك كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصلاة إذا قمت في في صلاتك فصل صلاة مودع فكذلك فصم شهرك هذا صوم مودع ومن أعظم الأعمال الصالحة التي لا بد من الخرس عليها اولا تجديد التوبة إلى الله تعالى فإن الله تعالى قد فرض على عباده التوب في أكثر من آيات في أكثر من آيات فقال يا أيها الذين آموا توبوا إلى الله ثوبة نصوحى <تصفيق> عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار وقال جل وعلا وانيبوا الى ربكم واسلموا له مِنْ قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ثانيا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فان ثواب الصيام لا يحصيه عد ولا يحويه حد وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فكفاه فضلا فكفى الصيام فضلا أنه كفارة للذنوب وكفاه فضلا أنه يأتي شفيعاً لصاحبه يوم القيامة كفاه فضلا أنه جنة يقي بها الصائم نفسه من النار وكفاه فضلا أنه لأهله بابا أو كفاه فضلاً أنه يدخل صاحبه الجنة وكفاه فضلاً أن لأهله بابا خاصا في الجنة لا يدخل منه سواهم وهو باب الريان ولكن, ولكن هذا الفضل لا يناله كل صائم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ولندرك هذه الحقيقة لنتأمل تثمة حديث أبي فريرة السابق وهي قول الله جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ثم قال والصيام جنة واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم ومعنى لا يرفث أي لا يقول الكلام البذيء الفاحش القبيح ولا يسخب اي لا يرفع صوته ويصيح وأين رفع الصوت؟ وأين رفع الصوت بجانب منكرات كثيرة؟ قد يزاورها كثير من الصائمين كالنظر الحرام إلى النساء الكاسيات العاريات والعارضات والممثلات كسماع المغنيين والمغنيات كاللهو بالنرد والورق وما شابهها أترضى أن يعود الناس بالتواب والأجور؟ ثم ترود أنت بالويل والثبور ثم أين كل ذلك؟ بجانب الكذب والغش والخيانة ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وروا ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال ليس الصيام من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو والحلف وروا أيضا عن جابر رضي الله عنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآتم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صيامك ويوم فطرك, فطرك سواء وروا ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن عبيدة السلماني قال اتقوا المفطرين, اتقوا المفطرين الغيبة والكذب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 من وجد فرجة فليسدها تفسح في المجلس يفسح الله له الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى ربوانه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد ومن جزيل الأعمال التي على المسلم أن يحرص عليها هذا الشهر الإكثار من تلاوة القرآن فهو شهر القرآن قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والحرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أي ما شرع صيامه إلا من أجل إنزال القرآن فيه ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل القرآن كل سنة مرة في رمضان وعلى ذلك وعلى ذلك صار سلف الصالح فكانوا يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان وكان الزهري رحمه الله يقول إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر الإكثار من الصدقة روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح في رمضان سباقا لهذا الجود فدلنا على سبيل يمكننا من خلاله أن نصوم رمضانين في رمضان واحد بل أكثر من ذلك من جهة الأجر فقد روى الترميري وغيره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يففر إلا مع اليتام والمساكين وإذا علم أن أهله قد ردهم لم يفطر معهم تلك الليلة وكان من السلف كالحسن وابن المبارك من يدعو المحتاجين فيطعمهم وهو صائم ويجلس يخدمهم ويروحهم وعلى المسلم أن يتذكر إخوانا لنا في الإسلام أن يتذكر الأرامل والأيتام أن يتذكر أحشاء ضامئة وبطونا جائعة فإنما تشعر به من الجوع والعطش أياما يشعر به هؤلاء أعواما وتذكروا أجسادا عالية تذكروا أبا وأم لا يجدون ما يدخلون به سرور لا يجدون ما يدخلون به الصرور على أطفالهم يكبر للصلاة ويأتيه طيف الحاجة هل من معين وهل من مواسن ويزداد ألمه ويشتد سقمه إذا تذكر أن من بخل عليه في رمضان فإنه لن ينظر إليه في غيره ألا فلتتحرك أيدي الجود والسخاء بالإنفاق والعطاء فكم من ساق جرعة ماء لوجه الله؟ وقاه الله شرَّ ذلك اليوم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا إنا نخاف من ربنا يوماً عبوسًا قمطريرًا فوقاهم الله شرَّ ذلك اليوم ولقاهم نظرةً وسرورًا وجزاهم بما صبروا جنةً وحريرًا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رآ كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فاجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة هذا سقى كلبا طريدا فكيف بمن أطعم عبدا أسلم لله توحيدا وتعظيما ومن الأعمال الصالحة قيام الليل فقيام الليل من أعظم ما تقرب به الصالحون وأشرف ما يبتغيه المؤمنون فيكفي أنه أفضل صلوات النوافل فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام بعد بعد رمضان صيام شهر الله محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وهو ام من اعظم السبل لشكر الله تعالى على نعمه فقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عن المغيرة رضي الله عنه قال, قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال افلا أكون عبدا شكورا فكيف إذا كان المسلم يؤدي هذه العباده في بيت الله أحسن البلاد مع جماعة المسلمين أحسن العباد في شهر من أفضل الشهور وهو شهر الصيام لا جرم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومما ينبغي أن يعلمه إخواننا أنه ينبغي لمن أراد أن يكتب له قيام ليلة كاملة أن يكمل الصلاة مع الإمام إلى الوثر فقد روى الترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ومن الأعمال الإكثار من الدعاء والاستغفار يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فابحث عن موقع هذه الآية من القرآن تجدها بعد آية الصيام وذلك ليدلنا المولى أن أيام هذا الشهر الكريم أيام دعاء واستغفار فإن غفلت عن الدعاء فلا تغفلن عن وقت الإفطار والإسحار أما وقت الإفطار فلقوله عليه الصلاة والسلام إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وأما وقت الأسحار فلأن المولى جل وعلا أقرب ما يكون من عبده وقت السحر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له والوصية الثالثة أرى لزاما عليه أن أذكر إخواني ونحن بين يدي شهر الخيرات وموسم الطاعات أن في البشر كثيرا من قطاع الطرق يصدون الخلق عن خالقهم ويضلونهم عن سبيل رشادهم وهدايتهم لا نزال نراهم لا, ز... لا نراهم في الصحف والمجلات في الشوارع والطرقات في الإذاعات والشاشات يعدون ويبشرون ويدعون الناس إلى قضاء أثعس الأوقات والتنجس بمتابعة السهرات والحفلات والعجيب أن تنطل هذه الإغراءات على جميع الفئات عباد الله إننا لسنا أمة, لسنا أمة, لسنا أمة تحركها النكت والتسلية وتسخر وتخسر سبل الجنة لأجل الضحك والسخرية حياتنا أغلى حياتنا أغلى بكثير من أن نتركها بايدي الحمقى والمهرجين يعرض يعرض عليهم ربهم اعظم سلعه وبضاعه ويدعوهم الى اغتنام سبل الشفاعه يعرض عليهم العمل في شهر لا كالشهور الذنب فيه مغفور ولكنهم افروا سلعه غيره وحرموا وحرموا انفسهم من خيره استبدلوا سبل الفلاح سبل الفلاح والمفاز باللغو واللهو في التلفاز استبدلوا سبل الخيرات بالقنوات والفضائيات إنهم استجابوا لمن قال الله تعالى فيهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويقول المولى تبارك وتعالى في آية أخرى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بيلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أخي الكريم هذه وصايا أسأل الله جل وعلا أن تصل إلى قلبك فمد يديك إلى ربك وتب إليه واستغفر لذنبك فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم انا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أعنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا في هذا الشهر في هذا الشهر المبارك على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم وَأَرِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلًا وَرَزُقْنَا اجْتِنَابَهِ اللهم آتِ نفوسَنَا تَقْوَاهَا اللهم زكِّها اللهم زكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا عبيدُك بَنُوا عبيدِك بَنُوا إِمَائِك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حُكمُك عدلٌ فينا قضائك نسألك اللهم بكل اسمٍ هو لك سمَّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك او علمته أحدًا من خلقِك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وإن تجعل العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاهنا اللهم وجنبنا كل شر ووفقنا لكل خير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 تبارة ربنا وتعاليه اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا كربًا إلا نفسته ولا بيحًا إلا فرجته ولا دينًا إلا قضيته ولا ميثًا إلا رحمته ولا ضالًا إلا هديته ولا مريضًا إلا شفيته اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلماءنا ومشايخنا ولكل من كان له فضل علينا اللهم من ساهم من ساهم في بناء هذا المسجد اللهم اخلف, اخلف له خيرا مما انفق اللهم وبارك له في أهله وبارك له في ذريته وبارك له في عمله وفي امواله وأدخله الجنة وفيه من النار هناك أخٌ يقول أن ابنته مريضة وهي في الاستعجالات يطلب منكم الدعاء فنسأل الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك ونحن مقبلون على شهر المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم اللهم أذهب, البأس أنت اللهم أذهب البأس رب الناس أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقما اللهم اشفيها واشفي جميع مرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارقت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله اكبر الله اكبر أشهد الله،, الله اشهد الله على الصلاه حي على الفلاح اعتدلوا أقيموا صفوفكم سدوا الخلل ولا تذروا فروجات للشيطان أتموا الصفوف الأول فالأول ولينوا بأيدي إخوانكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا صفوفكم وتطاوعوا في صفوف الأخيرة بارك الله فيكم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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى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 تمم الله لمن حمده الله اكبر بسم الله بسم الله بسم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين هلتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين نانية لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا مِن بَرِيٍّ لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا تُسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ فِيهَا عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبكوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت